وقال الذين كفروا إن هذا إلا أفكون افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا فقالوا أساطير الأولين اكتتبا فهي لا علي بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا وحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا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 يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا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 ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل هباء وقدمنا إلى مَا عملوا مِن عمل فجعلناه هباء أمثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء أمثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر واحسن مقينا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزل الملك يوم عيد الحق للرحمن الملك يوم عيد الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عثرا أيوم يعذب الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد ان جاءني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 وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّنَّا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 وكل ضربنا له الأمثال وكل تبدر تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطرا أ يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أ الذي بعث الله رسولا إن عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفعنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كلا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 في كل قريه نذيرا فلا تطع الكافرين واجاهدهم بجهاد كبير وهو الذي مرج البحرين هذا عذبره وهذا من حنوج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء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 إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت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 الرحمن فاسأله خبيرا وإذا قيل لهم استجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنستجد لما تأمرنا وزادهم نفورا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 ومن يفعل ذلك يلقى عثاما نضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا ولا يقتلونا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما يضاعف له العذاب ومن فعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولا